بلغنا من أدلة القواعد،, أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية بلغنا إلى الكلام على القاعدة من قواعد النهي ونريد أن ننتهي من كل هذه القواعد قواعد النهي حتى ندخل على مباحث لغوية مهمة جدا وهي الكلام على العام والخاص والمطلق والمقايد والمجمل والمفسر هذه لب الأصول لب الأصول حتى يعني يستطيع الإنسان أن يدرك ما المقصود من ما هو المقصود من الأحكام قاعدة النهي عن الشيء بعد الأمر فهو للتحريم النهي عن الشيء بعد الأمر فهو من التحريم بمكان وهذه مخالف للأمر الأمر عندنا كنا نقول الأمر بعد الحظر طيب فيه أقوال ثلاثة صحيحة لا لا هنا هناك قولان لكن الحق بأن الجزم عند المهير المتقدمين ومتاخرين من علماء المحققين قالوا النهي إذا أتى بعد الأمر فهو للتحريم هذا على بابي هذا الاصل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا توضؤوا من لحوم الغنم ولا توضؤوا من لحم الغنم وفي روايات في الحديث الصحيحين ان السنه قال اذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن امر فليتنبوا وإذا نهيتكم عن امر فاجنبوه الحديث الثاني هو حديث الذي استعلق به الجمهور واستدل به الجمهور على أن النهي ولو جاء بعد الأمر فهو للتحريم على بابه لأن النبي يقول عموما وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه يعني إيش نجتنبوه يعني انتهوا عنه انزجروا لا تفعلوه قال وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه وإذا نهيتكم عن أمر أمر هنا مطلق في سياق الإثبات يفيد الاطلاق. كل أمر أمر ينهى عنه السلام فلا بد أن تشنب لا رخص ترك ولكن في الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم أناط المسألة على الاستطاعة أما في النهي فلا جزم بالتحريم وذلك لمفاسد المنهي عنه لمفاسد المنهي يعني عمتا كما قلت لكم الجمهور يقولون بأن النهي إذا أتى بعد الأمر فهو على بابه على التحريم ومن باب النظر لأن النهي أقوى من الأمر ولأن النهي مطلوب لذاته ولأن النهي به مفاسد لذلك رجع إلى أصله وأن النهي يقتضي التحريم وأن النهي بعد الأمر فلابد أن يكون على بابه وهو التحريم طبعا نقل بعض العلماء الإجماع وليس, وليس في هذا الباب من إجماع قط وليس إجماع في هذا الباب والحق بأن المسألة فيها خلاف لكنه خلاف ضعيف القول الثاني أن النهي إذا أتى بعد الأمر فهو على التنزيل واستدل من قال بذلك بالحديث الأول لان النبي الله عليه وسلم قال لا توضؤوا من لحوم الغنم معناه كان قد امر بالوضوء من لحوم الغنم النبي صلى عليه وسلم كان يأمر بالوضوء من كل ما مس النار كل ما مس النار اي شيء مس النار لابد تتوضائ الامر الله بامر النبي صلى الله ثم جاء النهي قال ولا توضؤوا من لحوم الغنم طبعا هذا لا يكون للتحريم من حوال لا لا يقال بان الوضوء من, من, من لحوم الغنم على التحريم بل نحن نقول لو توضأ استحب له يتوضى فليست على بابها فقالوا إذن هي ليست على بابها بل هي على التنزيم والراجعة الصحيح في ذلك أنها على التحريم وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا توضأوا من لحوم الغنم هذا يعني جاءت القرينة المبينة بأن النهي هنا لا يقتضي التحريم جاءت القرينة المبينة لذلك فالقرينة المحتفة التي تحكم لنا في هذا الباب لأن النسلم جاء فنهس نهسة من زراع الشات ولم يذهب, لم يذهب ليتوضى بأبي هو وهم بل قد صلى بعدما أكل ونهس نهسة من لحم الغنب من الزراع كما قال علماءنا من الصحابة قالوا نهس النسلم نهسة من زراع الشات ثم أقيمت صلاة فتركها وذهب فصلى ولم يتوضى ذهب وصلى ولم يتوضع. هذا بالنسبة للقائدة الأولى النهي إذا أتى بعد الأمر فهو على باب لأنه على التحريم لما؟ لأن في نهي مفاسد والمفاسد لابد من ضرئها جيد هذه القائدة الأولى القائدة الثانية ليس من شرط الأمر إرادة المهمور به هذه مسألة كلامية يعني هم المسألة يقولون وطبع هذه المسألة مهمة لدا لأنها حقا فيها شيء من العقائد أو مسألة عقضية لأن الأشعر يرون أنه لا حكمة للأمر ولا للنهر هؤلاء يرون أنه لا حكمة للأمر ولا للنهر يعني اللي هي المسألة تتطرق إليها ابن القيم في مسألة تعليل الأحكام مسألة من الأهمية بمكان لكننا ضمنها أهل الأصول بأنه هل يمكن أن يأمر بالأمر ولا يريده؟ أول الله على يأمر بالأمر ولا يريده؟ نعم، هذا حق هم يقولون لا، ممكن وممكن. ونقول لا، لابد أن يكون الأمر مراد فالحديث التي في هذه القاعده اذا تكلم الله بالوحي سمع صوته اهل السماوات إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته اهل السماوات هم يرون بان هذا الحديث يدل على انه الأمر كل الأمر هو ان يسمع له الاصوات ما ما في ما, ما, ما ليس فيها تمت دلاله على اراده المأمور به واحتدلون بقوله صلى من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنس كانوا يقولون على الدوام ان الله عز وجل اذا امر يمكن ولا ولا يشاء بشيء وهذا طبعا فيه نظر يعني لا يستدل هذا الحديث على مثل هذا وإن كنا أصليا نقول نعم عند المحققين من أهل السنة والجماعة قد يأمر الله بالأمر ولا يريد فعله قد يأمر الله بالأمر ولا يريد إيجاده طب كيف وليما قلنا العلاء الكثيرة والحكم كثيرة من أعظم هذه الحكم الاختبار الابتلاء يبتلي عباده ليرى محض العبودية لأن صدق العبودية ومحض العبودية بأن تقول سمعت وأطعت لكل شيء جاءك من ربك لأنه فعلاء كما قال الله إذ قال, له، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فإشعار العبودية إظهار العبودية الحقة هو أن تظهر الاستكانة والانقيادة التام وأيضاً انصيعة التام لأوامر ربك جل في علاه أنت عابد فمعنى أن تكون عابداً لابد أن تستسلم إسلاماً تاماً لأوامر الله جل في علاه وأعظم الأمثلة التي تضرب لذلك قول الله جل في علاه لإبراهيم عليه السلام عندما بينانا أن إبراهيم قال لابني قال يا ابني إني أرى في المنامي عني أزبحه قال يا أبا تفعل ما تغمر ستجديني إن شاء الله من الصبري هنا الله يعالى لم, لم يرد زبح إسماعيل عليه السلام ومع ذلك أمر به أمر به اختبارا أمر به ابتلاءا لرفع درجة إبراهيم لأن إبراهيم تكاملت عنده محبة الله جلال فعلها تخللت المحبة مسالك روح لذلك لما جاء الولد وأخذ حظا من قلبه غار الرحمن سبحانه وتعالى فابتلاه بذبح ولده فانقاد فلما انقاد قال الله رعلا وفدي وفدي وفديناه بذبح عظيم فهذه بالنسبة لهذه القاعدة وهي قاعدة كلامية أكثر منها قاعدة أصولية هذا بالتسمح في كلامنا قاعدة كلامية القاعدة الثانية التي تليها هذه القاعدة قصد المأمور إقاع المأمور به طاعة شرط للقبول قصد المأمور ايقاع المأمور به طاعه شرط للقبول هذه معناها ايه معناها هذه. قصد المأمور ايقاع المأمور به طاعه شرط لقبول العمل ما من عمل نعم حسام اولا قربة اخلاصا لله في الثاني نعم والامر الثاني التمييز بين العاده وبين وبين العباده والتمييز بين العباده وبين العباده اذا عمده الباب في هذه القاعده بقصد المامور به بقصد الطاع لله في إنما انما انما اصطب حصر وخصر بالنيات ولذلك الله تعالى بين شرطين عظيمين اصيلين لقبول العمل في قوله اذا قال ومن كان من كان كما كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد فلابد من القصد قصد التقرب ولابد من القصد أيضا قصد العبادة من لم يبيت النية من الليل فلا صيوم له فلابد أن يفرق بين العادة والعبادة وأيضا يكون يكون العمل إخلاصا لله إلا لا في علاه قائدة للتالي هذه القاعدة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء وهذه مسألة من الأهمية بمكان بمعنى صاد أمر بشيء يا أن يأمر سين أن يفعل شيء الأمر بالأمر وهذه أدلتها كثيرة جدا يعني يأتي نفسلم يأمر أحدا أن يأمر آخر بعمل معين طيب المأمور الأول علمنا أن نفسلم أمره أما المأمور الثاني هل هذا يكون أمرا واجبا لازما له أم لا الأمر ليس أمرا بذلك الشيء هو جزم بذلك المصنف لكن هي مسألة خلافية خلافي. عندنا أدل على ذلك بقوله و اليسير مروا أولادكم بالصلاة عند سبع واضربوهم عليها لعشر مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعش والحديث الثاني قوله و اليسير مروا ان كنا صاحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس مروا أبا بكر فليصلي بالناس وفي الحديث الثالث قال مره فليراجعها لابن عمر مره فليراجعها وأيضا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يظللون عليه قال من هذا؟ قالوا هذا نظر أن يكون صائما وأن يقوم في الشمس وأن يتكلم فقال يعني خاله السلام مروه فليتكلم وليستظل وليتم صومه مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه فقال قال هذه أدللة كثيرة جدا على أن الأمر بالأمر بشيء ليس أمررا هو أمر المسألة خلية بينعلم المألة خلافية بين العلماء جمهور أهل العلم من المحققين يرون أن الأمر بالآمرري ليس أمررا. أن الأمر بالأمر ليس أمررا. هذا من جمهور أهل العلم يقولون بذلك. وعمدة هذا عندهم عدههمقول الن اللممر مروا دكم. بالصلاة عند سبع مروا أولادكم ي... بإذن هو قال لهم مروا أنتم فأمرهم أن يأمروا أولادهم اتفاق الأمة دون نزاع بأنه لا يجب على الأولاد الذين مروا السبع الصلاة غير مكلف أصلا يعني لو لم يصال لم يأسم يمكن أن يأسم وليه ويمكن أن يأسم وليه على التفريع فباتفاق أن الصبي ليس مأموراً بالصلاة ليس واجباً عليه الصلاة لكن هنا الجمهور يرون أيضاً بأن الولي مأمور يعني لو كان الصبي لم يصلي والولي تهاوى في أمره الولي يأسم يعني ولي لم يأمره يأسم لما؟ لأنه مأمور شرعاً أن يأمره فاتفاق الأمة بأن الأمر الأول على الوجوب هذا الأمر ليس فيه تمت شيء الخلاف في الأمر الثاني فإذا نقول على قول الجمهور أن الأمر الثاني ليس بأمر يعني ليس على بابه على ظاهر أنه على الوجوب. ليس بأمر إذن الأطفال عندما تأمرهم عند سن سبع بالصلاة لا يجب عليهم الصلاة لا يجب عليهم الصلاة لا يأثمون هذا ليس أمرا لهم أما الولي فهو مأمور أما الولي فهو إيه مأمور وعما الأحديث الأخرى الحق أنه استدل بها من قال بأن الأمر بالأمر أمر الأحديث الأخرى هذه استدل بها من قال بأن الأمر بالأمر أمر واستدلوا على ذلك بقوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالوا وصلاة أبا بكر إماما عليهم صلاة أبو بكر الأمة كانت واجبة عليه وأيضا في حديث ابن عمر بأن النفس سلم أمر عمر الخطاب قال مره فليراجعه طلق حالة كونها أيضا فقال مره فليراجعه فقالوا و و واتفاق الأمة بأنه يجب على ابن عمر أن يردها كان يجب على ابن عمر أن يردها وايضا في قول مروه فليتكلم ولا يستظل قالوا يجب عليه كان يجب عليه أيضا أن يستظل وأن يقعد فإذا الجمهور يرون بأن الأمر بأمر ليس بأمر وقلة من الشفعية والحمد يرون بأن الأمر بالأمر أمر واستدل على ذلك بجيوش أدل أدل لديل مرو أبي باكر مروه أبن عمر مروه فليتكلم فالحق بأنه نقول القول الراجح هو قول الجمهور القول الراجح هو قول الجصور الأمر, الأمر بالأمر ليس أمرا وهذا هو الأصل الأمر بالأمر ليس أمرا جيد والدراع ذلك اتفاق الأمة على أن الصبيان لا يجب عليهم الصلاة إنما عندما يبلغونه أو عند بلغهم سبع سنوات الأمر بأمر ليس واجبا على قول جمهور ديت. والأدلة تسدل بها من قال بالوجوب كلها أدلة صحيحة كلها أدلة صحيحة لكن كيف الجمع كلها أدلة صحيحة وأيضا تقول الجمهور صح ممتاز نقول هي صحيحة نعم مر أبا بكر على لعلى بكر واجبة مر ابن عمر فليراجع نعم واجبة وأيضا مروه فليستظر نعم واجب لكن هذا ليس واجب لذاته ليس واجب لأصل الأمر ولكن هو واجب للقراءة المحتفة قالوا من القراءة المحتفة قلنا تعال مر أبا بكر من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أراد أن يأمر أبا بكر بالصلاة لعزمه بذلك لما جاءت عيشة وقالت ان أبا بكر رجل أسيف وقالت مر عمر فقال ان كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر إيش بأسئلة تثبت أن المقصود بأن أبي بكر كان يتصدر من اجل ان أن ينازع عليه بعد موت النمسلم كانت هناك بغية في الأمر بصلاة أبي بكر ليس لأنه الحق فقط بل ولأن النمسلم أراد أن لا ينازعه أحد بعد وهذا الذي حدث استقر الأمر وستتبع عندما قال لهم عمر رضيه الله لديننا ألا نرضاه لإيش؟ لدنيانا قياس جالي جدا في هذا الباب حتى لا ينازع على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وأما حديث مروه فليراجعها أو مره فليراجعها الآية أثبتت الآية قرينة قال فترك العدة التي, العدة التي أمر الله بها ما الآية؟ ها فطلقوهن لعدتهن فقال هذه العدة أن لا يطلقها في حيث العدة أن يطلقها في طهر لم يجامعها في هذا الأصل في هذا الباب وأما في قول مروه فليتكلم وليستظر وليقعد هذه فيها دلالة أيضا من القرآن التي تثبت أنه يجب عليه ذلك لأنه يهلك نفسه والله جل وعلا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة فكان الوجوب من هنا لا انه بذاته الأمر بالأمر امر مشي وهذا الراجح الصحيح في هذه القاعدة وان الامر بالامر ليس امرا بشي ليس امرا بشي القاعده التاليه قاعده هذه قاعده مهمه جدا من القواعد اللغويه من الاهميه بمكان ومن القواعد المتوغلة في اللغة أيضا الخبر ياتي بمعنى النهي الخبر ياتي بمعنى الانشاء يعني الخبر الحق ان نقول نعم في اخبار كثيره جدا هي على صوره خبر الخبر طبعا هو الذي يخبرك بشيء لا يأمرك ولا ليس فيه طلب مفهوم؟ فالخبر الذي ليس فيه طلب هذا الخبر كقوله السلام بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب وقدم فيها الصادر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمرن الضعين من حضر موت إلى مكة لا تأخشى إلا الله والذئب على الغنم فهذه فيها تلالة وضحة جدا على أنها خبر ليس, ليس فيها طلب والخبر إذا جاء بمعنى الطلب يعرف أولا بالقرائم طيب وبالسياق والأمر الثاني إن كان الخبر يراد به الإنشاء فهو أبلغ في الإنشاء أبلغ في الإنشاء لما مدرسة اللهم هو يدل على أن كأن الله يعني يقول الفعل فعل يعني قبل أن أمر أنا أمرت وأنا أعلم أن هؤلاء سيطيعون لأن الإيمان ال ال الذي في قلوبهم الممكن في قلوبهم يجعلهم ينصعون انصياعا تاما دون معارضة كأنه يقول ولسان حالكم أنه قد فائل كقول لهم سلم لا يحل لمرأة التهم بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وأيضا في الأدلة الكزيرة عندنا قول لهم سلم لا تنكح المرأة المرأة لا تنكح المرأة المرأة هذا خبر النهي هنا ليس للنهي النهي هنا ليس للإنشاء هذا الخبر والدلائع ذلك أنها إيه؟ لا تنكح المرأة والمرأة الدلائع أن هذا لا, لا هنا ليست ناهية مضمومة يا با. لو كانت ناهية كان إيش يحدث يا عمر؟ ممتاز يا سلام من تحت الإيد برضو؟ من تحت الإيد يعني جيد لأنه قال لا تنكحه الضم يدل أنها ليست ناهية أنها تجذب صحيح ولا لا؟ طيب قال لا تنكح المرأة المرأة فهذا خبر يراد انشاء يعني لا يجوز المرأة أن, أن تزوج المرأة وهذا حديث صحيح هذا حديث كان في السنة في السنة ابن مالك وبعض السنة أو في, سنة في السنة ابن مالك حسنه كثير من العلماء وهذا يدلك على أن الخبر الذي جاء أن عائشة زوالت أحد بنات عائلتها ابن, ابن أخي أخيها معنى أنها حضرت الاتفاقات واختارت واختارت الزوج وقالت على بركه الله وجعلت رجلا وهذا موجود في شفع شفعي تصريحا انها وكلت رجلا فزوجها ولذلك ابراهيم القاسم جاء لها قال, قال وفي غيبتي امائي يفتات على مثلي انا يعني انا رجل من العين يفتات على مثلي وكان يعني حزين جدا انا عايشه فعلا ذلك لم تزوجها بنفسها <تصفيق> عائشه التي روات قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ آآ آآ آآ آآ قال لا نكاح لولي وشاهدي لا لا ليس هذا حديث عائشه حديث عائشه قالت ايما امراه نكحت باذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل قالت وان اشتجروا فالسلطان ولي من ولي الغرض المقصود بأن عائشة لما تقول بذلك لا يقال بأنها خالفت وزودت بنت أخيها لا أبدا هي, هي قد حضرت الاتفاق وبعد ذلك وكلت في التزويج نعم أيضا في قول النبي السلام لا ضرر ولا ضرار وهذا حديث ضعيف لكنه قاعدة متفق عليها لا ضرر ولا ضرار كانه يقول لا ضرر يقع على المسلمين سواء بالفعل أو برد الفعل وهذا خبر يراد به الانشاء يعني لمن تضرر قال ترفع الدرر ولا ترفع الدرر بضرر لا تضر غيرك فالغرض المقصود أن هذا خبر يرض به على إنشاء أيضا قولنا السلام لا تج... لا يجتمع دينان في جزيرة العرب لا يجتمع دينان في جزيرة العرب يعني فعلوا ذلك لا تجعلوا أكثر من دين في جزيرة العرب هذا الحديث فيه تأويلات وتوجيهات كثيرة نتكلم عنها إن شاء الله في بابها قول للناس السلام لا يعذبوا لا يعذبوا ترى الضم يبقى تعلم أنها ليست إيش ناهية هي نافية لا يعذبوا بالنار إلا إلا رب النار وهذا أيضا خبر يراد به الإنشاء والدلالة ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه لما بلغه أن علي بن أبي طالب جمع الذين قالوا بتأليه علي بن أبي طالب السبائية فأضرم النار وخد الأخديد والقاوم فيها التعليق كان يقول لما رايت الأمر امرا إيش منكرا صحيح اجشت ناري ودعوته قنبرا اللي هو المولى عنده ليجمع هؤلاء فوضعهم في النار فلما وضعهم في النار ماذا قال اه قال النعباس قال لو كنت مكانه لما فعلت ذلك لو كنت مكانه لما فعلت ذلك ان الرسول قال لا يعذب النار إلا الا رب النار فقال ابن ابي الحق كان معه يعني الحق كان مع ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أيضا لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار لا تتبع لا, هي لا, تتبع لا يقال لا تتبع بل لا تتبع الجنازة الجنازة بصوت ولا, ولا نار هذا أيضا من باب الخبر الذي يراد, يراد به الإنشاء في قوله السلام لا صلاة بحضر الطعام يعني لا تصلوا إن كنتم تأكلون إذا, إذا جاء الأشاء وقيمة الصلاة فقدموا العشاء وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام يعني لا تصلنوا إذا حضرت طعام وذلك ابن عمر كان يأكل ويقولون يصلي يقول حتى أنتهي حتى أنتهي فهذا خبر أيضا يراد به الإنشاء من هذه القواعد أيضا عندنا آخر قاعدة في النهي لعلي سأتركها للغد لأنها من الأهمية في المكان وأنها يمطلق أنها يقتضي لأن فيها مسائل خلافية كثيرة جدا نبينها إن شاء الله دلالة النهي, النهي أقوى من دلالة الأمر دلالة النهي وهذا حق قاعدة دلالة النهي طبعا هذه أتفرع عليها مسألة مهمة جدا إيه يا شيخ حسام المسألة مهمة أولا نشرح هذا وبعدين ننظر دلالة النهي أقوى من دلالة الأمر وهذا أصلها الأصيل في قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فإيش فاجتنبوه فانتهوا فاستدار العماء قالوا دلالة النهي هنا أقوى لأنه قد تسمح الشرع في الأوامر لكنه لم يتسمح في, في نواه ومن ناحية النظر أيضا تقديم النهي لأن النهي به مفسدة والأصل في الشرع النهو جاء لدرء المفسدة يعني, يعني وقال درء المفاسد القالة الفقيرة المهمة جدا المشهورة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هل فهم هذا وهنا إذا قلنا بهذا الباب ودلات النهي أقوم دلات الأمر ما تستفيد منه في مسألة مهمة جدا نعم مدامت دلات النهي أقوم دلات الأمر فيبقى تقديم النهي على الأمر هي تتطقى بضل المفاسس مقادرة عجال المصالح الحاضر مقادرة المبيح تفضل هي المسألة أيهما أحب إلى الله للي في علاه فعل المأمور أم الإنساء المحظور أيهما أحب إلى الله للي في علاه ابن أتى بالخلاف العريض بين العلماء في هذه المسألة ورجح أن فعل المأمور أحب إلى الله رلالفعلها من 35 وجه فتح هذا فتح من الله رلالفعلها من 35 وجه يحتج بأن فعل المأمور أحب إلى الله مع أن الدليل الذي بين أيدينا يدل على العكس أن الانتهاء المحظور هو الأحب إلى الله رلالفعلها لأن النهي جاء مجزوماً, جاء مجزومًا به صحيح أو ولا لا؟ ولأن دلالة النهي أقوى من دلالة الأمر لكن هناك أدلة كثيرة جدا جدا جدا أتى بها منها ابن ثمين يقول أما آدم فقد عصى الإيش ها ارتكب النهي قد ارتكب النهي وإبليس قد عصى قد عصى الأمر شب أي يوم كان عند الله جل في علاه أي يوم كان عند الله جل في علاه وأيضا بأن الأوامر بأسرية محبوبة إلى الله جل في علاه فأتى بخمسة أذين وجه لإزبات أن الأوامر او فعل الأوامر أحب إلى الله لليفعلها ستذل على ذلك بحديث صحيحين قول الله لليفعلها قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي أكمله بأحب بأحب فذكر أن أحب شيء إلي أن يفعل المأمور طيب القاعدة الأخيرة حتى لا نطيل على الإخوة قاعدة النهي المطلق يقتدي التحريم ونرجي الكلام على أن نهي يقتضي الفساد للدرس القادم النهي المطلق يقتضي التحريم وهذا أصله في قول هذا بالضبط بالضبط مثل يسامي قول, قول العلماء ظاهر الأمر الوجوب يقتضي الوجوب وهنا أيضا ظاهر النهي المطلق نهي يقتضي التحريم وهذا صراحة عليه أمثلة كثيرة وأدلة كثيرة من هذه الأدلة قوله السلام إذا نهيتكم إذا نهيتكم عن امر أمر فاجتنبوه وهو آتى بصيغة الأمر ليثبت أنه, أنه مراد يعني يجب عليكم اجتناب هذا الأمر الذي نهيتكم عنه والحق أن الأدلة كثيرة جدا جدا جدا وفيه أخلاف في أخلاف العرماء كما قلنا أقول ثلاثة في كل مسألة وقواعد في القرية تجد أقول ثلاثة في قول من هذه الأخوال ثلاثة شاذ إيش هو حسام قول ضعيف جدا وهو اي إنسان ممكن يقول هذا موقفه التوقف نعم فهنا برضه ايضا ايضا في النهي المقتضي النهي المقتضي التحريم قول يقول يقتضي التحريم قول يقول لا يقتضي التنزيه او الكراهه وقول يتوقف والصحيح الراجح انه يقتضي التحريم والادله على ذلك كثيره وامثله ذلك كثيره النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن ابي طالب بان الصحابه رضوان عليهم بعد ما اجتمع عليهم الجوع واشتد الأمر عليهم اخذوا الحوم الاهليه فذبحوها وضعوها في القدر من أجل اكل اللحوم الحمر الأهلية وقد هياوا انفسهم للطعام وبعدما هيأوا أنفسهم للطعام جاء الصارخ فقال سمعوا إننا بالسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية لو لم تكن للتحريم لقام الذي يتدور جوعا يقول أكل لقمة أو لقمتين المسألة على الكراهة صحيحة لله لا, لا أكفأوا القدور أكفأوا القدور بما عليها من اللحوم ولم يقتربوا إلى اللحوم دلالة وضحة جدا أنهم علموا أن الأصل في النهي التحريم لما جال لكلام غير ذلك ولما آه آه قال أنس كنت بالكؤوس تدور على الرؤوس مع مجلس ابي طلحه فجاء الصارخ يقول ان الله أنزل في الخمر وذكر وقال لهم قول لا دع لنا من الخمر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فقال الله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل أنتم منتهون ماذا قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا وأكفأوا القدور أيضا وكسروا الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا امتثلوا امتثالا تاما غير منقوص وأيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل في يده خاتم من إيش؟ من ذهب والنبي صلى الله عليه وسلم قد نها عن التختم بالذهب قال الذهب والحرير هذان حلال حلال لأناس امتي حرام على ذكورها فمر فوجد الخاتم فاخذه ثم القاه في الأرض فقام رجل وقال له قال له خذه التقطه تستفيد منه استفد منه بالتقاطه قال لا والله لا التقط شيئا القاه النبي صلى الله عليه وسلم الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذتم بالذهب وواجد الرجل يلبسه لو كان المجال مجال كراها وتنزيه لما كان هذا الزجر الشديد من نبينا صلى الله عليه وسلم وأن أخذه وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فضعها في يدي وألقاها في الأرض أيضا من ذلك حتى من الفعل الكف, الكف نفسه يدل على التحريم لولا لأننا نقول الكف فعل والفعل لا يدل إلا بقراء على التحريم أن النبي السلام لما وضعت على مائدته الأكلات منها الضب جاء النبي السلام انتبه رسول الله على المقيدة ضب فكف النبي السلام يده ولم يأكل وخالد ينظر لنبي فكف يده ولم يأكل فقال له النبي السلام انظر إلى ما يقال هذا الشاهد قال ليل كل ليس بحرام كل ليس بحرام ما الذي أفهم خالدا أن هذا حرام كف النبي السلام فقض مجرد الكف فقض يده ولم يأكل فقال الهنس Legends ليس بحرام إنه ما كان بأرض قومي فأجدني إيش؟ أعرف. هذا هو طيب بهذا نكون قد من الكلام على مسألة النهي هل يقتد التحريم أم لا؟ طيب عشان بس نؤكد سبحانك الله وربنا وحمدك أشهد الله للا أنت استغفر قطوري جزاكم الله خير